لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب في الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما تكَنَّ في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَعْجِرَ اللَّهِ أَتَتَخِذُهُ لِيَ فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ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 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَلَدَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 والذين كذبوا بآياتنا صعوم وبكم في الظلمات من يتأي له يبهر ومن يتأي يجعله على أخراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتبتم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم قادتين مَن ادْعِيَاءَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَوَلَّنَّ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِذَنبِهِمْ وَالضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلولا إذ جاءهم بأتنا تضرعوا ولكن قزت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل تيء حتى إذا, حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون فَقُضِي عَدَادُ الْقَوْمِ الَّذينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَفْرَأَنَ اللَّهُ سَمَعْتُمْ وَأَدْفَارَتُمْ وَقَدَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَقَدَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إلَهُنَّ غيرَ اللَّهِ يَأْتِيكمْ بِهِ أُنْظُرْ كَيْفَ نُصَلِّي الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ قُل اَرَأَيْتُمْ إِن أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَوْتًا أَوْ جَهَرَةً فَمَن يُخْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ثُمَّ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ كُلُّ مَا أَقُولُ لَكُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ غَيْرَ وَحْيٍ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنْذِرْ بِالَّذِي يُقَاطُونَ أَنْ يَقْتَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَنشُرَّهُمْ مِنْ دُونِهِ ليس لهم من دونه ولي ولا كفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يجعون ربهم بالغذات والعسين يريدون وجهة ما عليك من شسابهم من شيء وما من شسابك عليهم من شيء فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء أن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالساكلين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتها فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من آمن لكم شوءا بجهادة ثم تاب من بعده وأطلح ثم تاب من بعده وأطلح فأنه غفور رحيم وكذلك نقصر الآيات ولتسبيل سبيل المجرمين قل إني قلت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللتم وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قل إني على بينة من ربي وإذابة بما عندي ما تستعينون به إن الحكم إلا لله يخص الحق وهو غير الطاغي قل لو أن عند ما تستجلون به لقضي الأم بيني وبينكم والله أعلم بالضادين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر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 وَأَنِ اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ صَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْطَّمَرَ بَزِغَ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَزِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَر فَلَمَّا أَفْرَطَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَدِيئِي أُمِّ مَا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَادَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَادَّنَ قد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أي يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخفون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليت ويونس ونوت ولوط وكلهم فاضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 إِنَّ قَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِ ۖ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ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 وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرُّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون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 إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكتبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لبسط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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبون يا معشر الجن والانس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 هِيَ شَيْءٌ ذِهِبٌ كُمْ وَيَسْتَقْلِبْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ أَخْرِينَ إِنَّمَا تُعَدُّونَ لَآتِي وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُنَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يبذرون وقالوا هذه أنعام وحرت حجر لا يطعمها إلا من نشاء بدعمهم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 سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد قصر الذين قتلوا أولادهم سفهام بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله فتراءا على الله قد ظلوا وما كانوا محدثين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 أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا ذَكَرٌ حَرَّمَ أُمِّ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَم كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فمن أظلم من من اتراه على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد في ما أُوحى إليّ محرما على طعامي طعامه إلا أي يكون ميتة إلا أي يكون ميتة أو دم مصفحا أو لحم خنزير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 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتنوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل لم تكن آمنة من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا قل إن تظروا إن منتظرون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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك تريع العقاب وإنه لغفور رحيم